أعوذ ب ا ل ل ه م ن الله ش ي ط ا ا ن ر ج جئتكم ي م قل ولو ب أ د ى م م ا وجدتم ع ل ي ه آ ب ا ء ك م قالوا إ ن ا أ ر س ل ت به ك ا ف ر و ن فانتقمنا منهم فانظر ك ي ف كان عاقبة ا ل م ك ذ ب ي ن واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون إ ل ا الذي فطرني الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون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 فانا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي اوحي إ ل ي ك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون واسال م ن ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون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 أ م ن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا أ ل ق ي عليه أ س ا و ر ة م ن ذهب ن و جاء معه ا ل م ل ا ئ ك ة مقترنين فاستخف قومه ف أ ط ا ع و ه إ ن ه م كانوا قوما فاسقين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 بل هم قوم خصمون إ ن هو إ ل ا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إ س ر ا ئ ي ل ولو نشاء لجعلنا منكم م ل ا ئ ك ة في ا ل أ ر ض يخلفون و إ ن ه لعلم ل ل س ا ع ة فلا تمترن بها و ا ت ب ع و ن هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم هل ينظرون إ ل ا الساعه أ ن تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون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 ولا يملك الذين يدعون م ن د و ن ه ا ل ش ف ا ع ة إ ل ا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن س أ ل ت ه م من خلقهم ليقولن الله فانا ينفكون وقيله يا رب إ ن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون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 ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم اندوا الي عباد الله اني لكم رسول امين اني لكم رسول امين و أ ن لا تعلوا على الله اني آ ت ي ك م بسلطان مبين واني واني عذت بربي وربكم أ ن ترجموني و إ ن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادي ليلا انكم متبعون واترك البحر رهوا انهم جمد مغرقون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 إ ن ه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين و آ ت ي ن ا ه م من الايات ما فيه بلاء مبين إ ن هؤلاء ليقولون إ ن هي إ ل ا موتتنا لول وما نحن بمنشرين فاتوا بابائنا إ ن كنتم صادقين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 ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم ان شجره الزقوم طعام لثيم كالمهل تغذي في البطون كغلي الحميم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 ويل لكل افاك نثيم يسمع آ ي ا ت الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم واذا علم من آ ي ا ت ن ا شيئا اتخذها هزءا اولئك لهم عذاب مهين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 ساء ما م ي ح ك ولتجزى ن و خ ق الله ا ا ا ل س م و والأرض و بالحق ل ت كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أ ف ر أ ي ت من اتخذ إ ل ه ه هواه و أ ض ل ه الله على علم وختم على سمعه وقلبه